ولكن يجب ألا تنسى أيها المسلم بأن الظلام كثير وأن العدثة التي تستطيع أن تتغلب عليه ينبغي أن تكون كبيرا في عقيدتي بالحق بالإيمان أعطف في بمي في نمي بالنور في الأعطار سيدة الأنب جوني اا يا بيدقي بالحق بالايمان اعشق فيك في جنين في النور بالاقبال جايسا بوقف الانتم بالانتمي بالروح تلقى بالهدى بالهدى النبي الارضي بسنا قلوب الضابئات الى لا يدود أي الظالمين وليل بغي ولا أي المجرمين. لا يدود النور الظلام ولا معبد معادني. لا يدود الظالمين المجرمين. يشارك الفجر المبين ويستوى القمر الصغير. يا حبيبي بالحق بالإيمان أعطي في دمي في دنيا بالنور بالأعطار جل سنت ومجي بالحق بالإيمان في دمي يا جنب رب الالع دنيا بالروح شو ني الروح تظهر من مدى مدن لي العظم في سنن القلوب الظامئه لقاء العلم مؤمن أنا مؤمن بالنصر الاسلامي النجي بالنصر الإمام الوعي الأبيض المسلم أنا مؤمن أنا مؤمن بالنصر الإسلام بالنجاة واللا خوامي أنا مؤمن أنا مؤمن بالنصر الإمام الوعي الأبيض المسلم سنعيدها سنعيدها سنعيدها Bir demi, bir demi, bilinir, bilinmeyar. Gel ya بالحق بالإيمان عاصف في دمي في دمي بالنور بالأعصار جاية سنبير بالأنجم كالأنجم بالروح تذخر بالغلاب ودى الأبي الأعظم بسنى القلوب الضامئات إلى اللقاء المرهمين أنا مؤمن بالعاصف البكثاري Altyazı الروح تدخل بالرجال دم للأرض وسن القلب وماذا تقول لأولئك الناس الذين يدعون بأنهم مسلمون دون أن يطبقوا شريعة الله عليهم؟ land de va ilkeller İer ونجوى نجدد فيهما العهد والولاء ونعلن فيهما الحب والمضاء يَا رَسُولَ الله هل يرضيك أنا يا رسول الله هل يرضيك ما ايرا الله في ساحل ايها الحائرون في شك الثبوت تعالوا واسمعوا داء الاسلام شان الاسلام نور من الحذان الحائرين Ya'la tul-islamu nurul I'm Evet. <gülüyor> وضيان فهل لا أسمعتنا شيئا من المجوعة هاتب <تصفيق> قلبي يا إلهي bye <laughs> إن شابا مثلك لجزير به ان يحمس كلمة في اذان جزية الجيل. هيا هيا اخوة الايمان هيا في سبيل الله ما احلى فماذا اقول وانت الدليل علينا وانت الرحيم الجليل انا ليك يا رب لعبادي وياك للخير kainatı haber niktir robbena Now I know I don't know. ka yeah. Yeah. يا بسمة الأكوان سموت قدرا ونلقي فخرا فكنت فجرا يفيض طفرا على مدى الأزمان يا أمة القرآن I'm sorry you الظلام وكاني بالليل يولي بعد امكته طويلة هل <تصفيق> ليل <تصفيق> there alahi salallahu All Love uh -huh. bali and ayyula Mutna azıla kadi, mutna azıla ila